وَإِنْ طَلَّقْتُمُونَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّونَّ وَقَدْ فَرَغْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فنصف ما فرغتم, فَنِصْفُ مَا فَرَغْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقُدَةٌ نِكَاحٌ وَلَا تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوِ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تعملون بصير